وأذنت لربها وحققت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهلي مسرورا وأما منوتي كتابه وراء ظهره فسوف يبعو ثبورا ويصلى سعيرا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 الذي لا آمن وعمل الصالحات لهم أجر غير ممنون.